119. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه 110. وما للظالمين من أنصار 111. إن تبدوا الصدقات فنعم 117. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير 110. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 111. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 112. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله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 لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف بتعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين يُنفقون أموالهم في الليل والنهار سرقوا وعلانية فلهم أجره عند ربهم فلهم أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون